بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلام الفلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدوء ورحمة للمحسنين. هدوء ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون.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 ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ومن لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم إن الذين آمنوا وعملوا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 124. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة 125. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث وأنزلنا من السماء أن فأنبتنا فيها من كل زوج كريم.وأنزلنا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا بل الظالمون في ظلام مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُكُمَا مِنَ الْحِكْمَةِ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُكُمَا مِنَ الْحِكْمَةِ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن يشكر فإن ومن كفر فإن الله غني حميد ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصله في عامين. ووصينا الإنسان بوالديه. وفي صالوهو في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفي صالوهو في عامين أن لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على كَبِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَادَلَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِالْمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا تبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل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 إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور ولا تصارع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصارع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخو ان الله لا يحب كل مختال فخو وقصد في مشيك واغضب من صوتك وقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات صوت الحمير ان 114. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه؟ 115. تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه 177. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 188. ومن الناس من وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه. وهو محسن فقد استمسك وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا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 كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. إن اهَ سَمِيٌ بَصِيرَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهَا النهار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِيهَا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهَا وَيُولِجُ النَّهَارَ فِيهَا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لِكَنَ آيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوَ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين فَلَمَّا نَجَّهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ كُتَّصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُو وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُو يَا أَيُّهَا النَّاسُ تقوا ربكم وخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده يا أيها الناس تقوا ربكم وخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده وخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده ولا مولوده وجاذن عن شيئا اخشوا يوما لا ييدي والد عن ولده ولا مولود هو جاز الا عن والده شيئا إن وعد الله حق ان وعد الله حق فلا تغرنك نكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده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 وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير